الأخ محمد من قطر يقول أن مجموعة خاصة بأحكام الجنائز وعلم الناس فيها هذه الشعيرة فهل إذا توفي شخص وذكرت الناس بموته ومكان دفنه تعتبر من النعي المحرم علما أنها خاصة بعشيرتي فقط الجواب النبي صلى الله عليه, وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن النائحة وذكر أنها إن لم تتب ألبست درع من جرب وسربال من قطران والنوح المراد به هو ذكر مؤثر الجاهلية إذ كانوا يذكرون مؤثر الميت مؤثر الميت وكذلك المنهي عنه الحالقة والصالقة والشاقة وغير ذلك. فإذا كانت مصحوبة بتسخط بالأقوال والأفعال، فهذا هو النع فهذا هو النياحة المنهي عنها. فهذا نعي محرم. هو من كبائر الذنوب أما إعلان موت الميت مجرد إعلان موت فلان فهذا الظاهر أنه ليس من المحرمات إلا إن كان ذلك مثلا عن طريق أجهزة التكبير الموجودة في المساجد فهذا قد قال أهل العلم بعدم مشروعية ذلك لكن إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي علم فوت موت فلان حتى يحضر من يصلي عليه ومن يقوم بجنازته ويتقرب الناس إلى الله عز وجل باتباع جنازته وبالصلاة عليه فالظاهر هذا من الأمور المشروعة لأنه غير مصحوب بما كان يفعله أهل الجاهلية والله تعالى أعلم